بِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّخِنَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ في جنات وعيون قلبا سونا منسد سو واسترق متقافل كذالك وزوجناهم بعور النعيم يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى وَوَقَاهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ ذالك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فرتقب انهم مرتقبون